الكيفين بسم الله الرحمن الرحيم ا الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا اله الا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين أيديه وأنزلت التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل القرآن هدى للناس وأنزل القرآن. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذنّت انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء السماء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء شيء في الأرض ولا في السماء عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله لا يحفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء شيء في الأرض ولا في السماء إن الله لا يحفى عليه شيء في ال earth ولا في السماء شيء في الأرض ولا في السماء ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرواح كيف يشاء كيف يشاء في الأرواح كيف يشاء هو الذي يصوركم في الأرواح كيف يشاء هو الذي يصوركم في لوحام كيفشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخرى متشابهات منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخرى متشابهات.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 آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم ذيغ فيتبعون ما تشابه منه بسيغاء الكثنة وبسيغاء تؤيل تؤيل إِنَّتُغُوا الْفِتْنَةَ وَبَطِغَاءَ تَأْوِيلِهِ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ كَأَنَّهُ مُؤْوِلٌ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلِّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا يقولون آمن النبي كل من عند ربنا آمن النبي كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أن الألباب إلا أن الألباب إلا أن الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه, رحمه إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه ان الناس يوم لا ريب فيه ربنا انك جامع الناس يوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالٌ وَلَا أُولَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَلَا أُولَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَلَا أُولَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا من الله شَيْئًا ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا شيئا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا, شيئا وأولئك هم وقودوا النار النار هم وقود النار وأولئكهم وقود النار النار كذا بآل فرعون والذين من قبلهم آل فرعون آل فرعون كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد اللعاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشون إلا جهنم قل للذي مكتبوه سيغلبون ويحشون إلى جهنم وبسالمهاذ وبسالمهاذ قر كان لكم آية في فئتين التقطا قر كان لكم آية في فئتين التقطا فئتين التقطا قر كان لكم ايته في فئتين التقت قد كان لكم ايه في فئتين التقت ايه ايه في فئتين التقت قد كان لكم ايه في فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله، فئة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة ترون لهم مثلهم رأي العين، مثلهم رأي العين، ترون لهم مثلهم رأي العين، رأي العين. يرونهم مثلهم رأي العين يرونهم مثلهم رأي العين وأخرا كافرة ترونهم مثلهم رأي العين وأخرا كافرة يرونهم مثلهم رأي العين رأي العين كافرة يرونهم مثليلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء يشاء من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء من يشاء إن في ذلك العبرة لأوليه أبصار لأول الأروص لقول الأروص إن في ذلك لعبرة لقول الأروص زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقلائل المقطرة من الذهن والفضة والخيل المسومة والأنعام والحطب من النساء والبنين والقناقيل المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحوض والأنعام والحوض والأنعام والحوض للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة, والفضة والخير المسومة والأنعان والحرب زي للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا الدنيا, الدنيا والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب المآب المآب والله عنده حسن المآب قل انا نبئكم بخير من ذلك قل نبئكم بخير من ذلك انا نبئكم بخير من ذلك أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ قُلُ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ قُل أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ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 تجرين تحتها لأنها رقاليين فيها وأزواج مطهرة ولذوان من الله تجرين تحتها لأنها رقاليين فيها وأزواج مطهرة ولذوان من الله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 ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابا النار فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابا النار ربنا إننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار النار ربنا إننا آمنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار بالأسحار بالأسحار, بالأسحار بالأسحار بالأسحار بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسم لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام الإسلام الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وَنَقْتَالَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مَن بَعْدَمَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, بينهم وَنَقْتَافَ الَّذِينَ كُتُبُ رِجَاب قُوتُ كِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ أُمُّ الْعِلْمِ بَوْنًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْتُبْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بِآ إِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَانْحَجُ كَفَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي, ومن اتبعني فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم آه أسلمتم آه أسلمتم والأميين أسلمتم, آه أسلمتم, آه أسلمتم أسلمتم وان اميين اسلمتم وقل للذين يؤمنون بالكتاب اوتوا الكتاب وان أوتوا الكتاب اميين اسلمتم اسلمتم فإن أسلموا فقد هذدو، فإن أسلموا فقد هذدو، فإن أسلموا فقد هذدو، وإنت ولو فإنما عليك البلاء، والله بصير بالعباد، والله بصير بالعباد ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقتل لاتفرشدهم بعذاب اليم فرشدهم بعذاب اليم ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس تبشرهم بعذاب أليم، ويقتنون النبيين بغير حق، ويقتنون الذين يأمرون بالقص من بعذاب أليم، ترشدهم بعذاب أليم. ان ليكتبشهم بعذاب اليم يا امون بالقسم لناث فبشرهم بعذاب اليم فبشرهم بعذاب اليم ويقاتلون الذين يامرون بالقسم لناث فبشرهم بعذاب أليم بعذاب اليم بغير حق ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب نذين إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين إن الذين يكفرون بآيات الله الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون, ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب نبي أولئك الَّذِينَ حبطت أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة والآخرة في الدنيا والآخرة والآخرة أولئك الذين حبّت أعمالهم في الدنيا والآخرة حانثت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين الم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتولى ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ثمّ يتولّى فريقٌ منهم وهم معرضون بينهم ثمّ يتولّى فريقٌ منهم وهم معرضون ليحكم بينهم ثمّ يتولّى فريقٌ منهم وهم معرضون ليحكم بينهم ثمّ يتولّى فريقٌ منهم وهم معرضون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 ثمّ تولّى فريق منهم وهم معرضون ذلك لأنهم قالوا لن تمسّننا وإلا أيام معجودات إلّا أيام معجودات إلّا أيام معجودات ذلك بأنهم قالوا لن تمسناه إلا أيام معدودات، إلا أيام معدودات، وغروا في دينهم ما كانوا يصنعون، وغروا في دينهم ما كانوا يصنعون، فكيف إذا جمعناهم ليوم القيامة؟ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا عيب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون لا يظلمون وهم لا يظلمون قل اللهم ماهك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزر الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتبلل من تشاء, تشاء من تشاء وتنزئ الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل, وتذل من, من تشاء تُوَّتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِلُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُبِلُ مَنْ تَشَاءُ تُسْلِمُ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْقَوِيِّ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتزق من تشاء بغير حساب وتزق من تشاء بغير حساب. لا يتدخل المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أولياء من دون المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتدخل المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتقل المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه تقية إلا أن تتقوا منهم تقاه تقيه إلا أن تتقوا منهم تقيه فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه تقيه فليس من الله في شيء إلا أن تتتقوا منهم تقا تقا شيء إن إلا أن تتتقوا منهم تقا يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتتقوا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يُعَذِّبْكُمُ اللَّهُ ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله أو تبدوه يعلمه الله ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله قل إن تخفوا ما في صدوركم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 والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير يوم تدري كل نفس ما عملت من خيل محضرة من خيل محضرة وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمدن بعيدا وبينه أمدن بعيدا وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمدن بعيدا وما عملت من سوء تودلو أن بينها وبينه أمد بعيد ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد والله رؤوف بالعباد والله رؤوفكم بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويرفض لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول قل أطيع الله والرسول قل اطع الله والرسول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 إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وآل عمران على العالمين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين آ Adam ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله أصدف Adam ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين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 أنفى أنفى إني وضعتها أنفى أنفى أنفى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنفى كلنفا كلنفا كالنفا كلنفا كالنفا وإنني سميتها مغيب وإنني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإنني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَذِكْرِي يَتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَذِكْرِي يَتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا فتقبلها ربها بطبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا زكريا زكريا وكفلها زكريا زكريا وكف كلما دخل عليها زكريا المحراب, المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مطيع أن لك هذا أن لك هذا أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يشاء بغير حساب إن الله يرزق مي شاب بغير حساب هنالك ذا ذكريا ربه هنالك ذا ذكريا ربه ذكريا ربه قال ربه بلي من الذين كذبوا طيبه طيبه قرب رب هب لي من لدن كذيه طيبه انك جميع الدعاء الدعاء الدعاء فنادت الملائكه وهو قائما يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب المحراب الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب فناجيه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ونبيا من الصالحين بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين يبشرك بيحيى مصدقا بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسجدا وحصورا ونبيا من الصالحين يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسجدا وحصورا ونبيا من الصالحين بكلمة من الله وزيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقف أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقف أن لا يكون لغلام وقرب لغني الكبوع والمرأة عاقد غلام وقرب لغني الكبوع والمرأة عاقد رب ان لا يكون لي غلام وقد بلغ مني الكبر وامراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء ما يشاء ما يشاء قال رب اجعل لي آية, آية آية اجعل لي آية اجعل لي آية آية قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ألا تكلمنا ثلاث تأيي من إلا رمزا ثلاث تأيي من إلا رمزا قال آياتك قال آياتك ألا تكلمنا ثلاث تأيي من إلا رمزا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار والإبكار والإبكار والإبكار, والإبكار, والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مظيم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واتجني واركعني مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحه إليك نوحه إليك أنباء الغيب نوحه إليك ذلك من أنباء الغيب نوحه إليك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أطلامهم أيهم يَكْفُلُ مغيم وما كنت لديهم إذ يلقون أطلامهم أيهم يدخل مغيم وما كنت لديهم إذ يلقون أطلامهم أيهم يدخل مغيم وَمَا كنت لديهم إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مغيم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مغيم وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مغيم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 اذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ يَبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ إِنَّ اللَّهَ يَبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْ اسمه المسيح عيسى بن مريم وجهه في الدنيا والآخرة ولاخره ولاخره وجهه في الدنيا ولاخره ولاخره والآخرة, والآخرة وجهه في الدنيا ولاخره والآخرة, والآخرة والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قالت رب ان لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قالت ربي ان لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ان لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء يشاء يا شَاءَ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ قُمْ فَيَكُونُ يَقُولُ لَهُ قُمْ فَيَكُونُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ قُمْ فَيَكُونُ إِذَا قَضَى أمر فأينما يقول له كن فكن إذا قضى أمر فأينما يقول له كن فكن إذا قضى أمر فأينما يقول له كن فكن إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فكن ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل والتوراة والإنجيل والإنجيل ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل والتمرات والإنجيز والتمرات والإنجيز ورسولا إلى بني إسرائيل أنني قرّيتكم بآية من ربكم جئتكم بآية من ربكم قد جئتكم بآية من ربكم أَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ ربكم. أَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَسُولًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ بآية من ربكم بآية من ربكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفسوا فيه فتكون طائرا بإذن الله كهيئة الطير كهيئة الطير فأنفسوا فيه فتكون طائرا بإذن الله أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فألفق فيه فتكون طائرا بإذن الله كهيئة الطير فألفق فيه فتكون طائرا بإذن الله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 أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فألفق فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأثم والأبرص وأحي الموتى بإذن الله وأحي الموتى بإذن الله وأحي الموتى بإذن الله وأبرئ لك ما ونبرص وأحي الموتى بإذن الله وأحي الموتى إبن الله وأرء الأكما وآبرص وأحي الموتى إبن الله وننبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم في بيوتكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وما تدخرون في بيوتكم وأُلَبِّئُكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةً إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ لَكُمُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ لكم إن كنتم مؤمنين لكم إن كنتم مؤمنين لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية لآية لكم إن كنتم مؤمنا ومصدقا لما بين يدين من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ولأحل بعض الذي حرم عليكم ومصدقا لما بين لدي من التوراة ولأحل بعض الذي حرم عليكم ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومصدق لما بنادين التوراة وله حللة بعض الذي حرم عليكم وجدتكم بآية من ربكم بآية من ربكم بآية من ربكم وجدتكم بآية من ربكم وجيتكم بآية من ربكم وجيتكمو بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وأطيعون وأطيعوني إن الله رب وربكم تعبدون إن الله رب وربكمو تعبدون هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله من أنصاري إلى الله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 عيسى منهم الكفر قال من أوصاري إلى, إلى الله فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أوصاري إلى الله عيسى منهم الكفر قال من أوصاري إلى الله عيسى منهم الكفر طالما من أوصى إلى الله قال من أوصى إلى الله قال الحواريون نحن أوصى الله قال الحواريون نحن أوصى الله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 ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا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 إذ قال الله يا عيسى إني متوسيك ورافعك إلي ومقهورك من الذين كتبو ومقهورك من الذين كتبو وجاير الذين تبعوك توق الذين كتبو إلى يوم القيامة يا عيسى اني متوفيك وارافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه يا عيسى اني متوفيك وارافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، يا عيسى إني متوفيك وراضيك إلي ومتاهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك وجاعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة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 ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه يا عيسى اني متوفيك ورافقك الي و مطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، ثم إليّ موجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، ثم إلي موجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ثم إلي موجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة ولاخرة ولاخرة في الدنيا ولاخرة ولاخرة والآخرة في الدنيا ولاخرة والآخرة، فأما الذين كفروا فعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، وما لهم من ناصرين، وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوّفهم أجورهم، فنوّفهم أجورهم. فَنُوفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ فَنُوفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ فَيُوفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ فَنُوفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ فَيُوفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا آ وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوم عليك من الآيات والذكر الحكيم من الآيات والذكر الحكيم من الآيات والذكر الحكيم من الآيات والذكر الحكيم من الآيات والذكر الحكيم ذلك نسلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم كمثل آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل اادم كمثل اادم كمثل اادم انما مثل الانسان عند الله كمثل اادم خلقوه من تراب ثم قال له كن فيكون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 فَقُلْتَ عَالَوْنَ دَعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ لَا بَتْهِ الْفَلَجَعَ الْعَلَّمَةُ اللَّهِ على ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم نبتهل ثم نبتهي ثم نبتهي الفنجعل لعنة الله على الكافرين من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا, ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهي ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين من بعد ما جئك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا, وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين من بعد ما جئك منها العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل نعمة الله على الكاذبين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقلت عالونا وأرنا أنا وأرناكم ونساء أنا ونساء أنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهي فنجعل لعنة الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق لهو القصص الحق وما من الهه إلا, إله الا الله وما من اله الا الله وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم لهو العزيز الحكيم فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُصَدِّقِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَائِنَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ وَلَا نُشَرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّحِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَوْ بَابًا من دون الله وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ان نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا او من دون الله بيننا وبينكم ان نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا او من دون الله أو لي أهل الكتاب تعالى ولا كلمة سواء بيننا وبينكم سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتحد بعضنا بعضنا ربابة ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء أولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء أو لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يشرك به شيئا او لا يتخذ بعضنا بعضا آلهة من دون الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ يَا لا الكتاب لما تحجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده التوراة والإنجيل إلا من بعده التوراة والإنجيل إلا من بعده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 الانجيل إلا من بعده والانجيل الا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ها هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ها انتم ها حاججتم في ما لكم به علم ها حاججتم في ما به علم ها انتم حاججتم في ما به علم ها هأنتم أؤلئك حاججتم في ما به علم هأنتم أؤلئك حاججتم في ما لكم به علم حاججتم في ما به علم ها أنتم هؤلاء حاججتم في ما لكم به علم ها أنتم هؤلاء حاججتم في ما به علم ها انتم هؤلاء حاججتم في ما لكم به علم ها ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم ها انتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم ترينا فيما ليس لكم به علم ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والترمٌ لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهودي يو، ولا نصراني يو، ولكن كان حنيفاً مسلماً.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 والذين آمنوا، والذين آمنوا، وهذا النبي والذين آمنوا، لَلَّذِينَ تَتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. إن أولى الناس بإبراهيم من الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل كتاب لو يضلونكم ود أهل الكتاب لو يضلونكم من أهل الكتاب لو يضلونكم من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشون أنفسهم وما يشون وما يضلون إلا أنفسهم وما يشون أنفسهم وما يشرون وما يضلون إلا أنفسهم وما يشرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تكفون الله وأنتم تشهدون وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تكفون الله وأنتم تشهدون بآيات الله وأنتم تشهدون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباقل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون.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 بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَنَّمَ هِيَ وَالْخُرُوْ أَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَجَهَنَّمَ هِيَ وَالْخُرُوْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَطَالَ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 آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه نهال وفقؤ آخره وفقؤ آخره لعلهم يرجعون من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجعلنهال وفقؤ آخره وَتَفْرُونَ أَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُ إلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ وَلَا تُؤْمِنُ إلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ وَلَا تُؤْمِنُ إلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ وَلَا تُؤْمِنُ إلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع بينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاذُّكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاذُّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أَوْ يُحَاذُّ أوتيتموا أو يحاجوكم عند ربكم أهل يؤتى أحد مثل ما أوتيتموا أو يحاجوكم عند ربكم الهدى هدى الله أي يؤتى أحدٌ مثل ما أتيتم أو يحاجوك من د ربكم أي أستأ أحدٌ مثل ما أتيتم أو يحاجوك أو يحاجوك من ربكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم مثل ما وتيتم او يحاد بوكم من ربكم الهدى هدى الله ان يوتا احد مثل ما اوتيتم اوتيتم او أو يحاجوك من ذرّبكم قل إن الهداة لله أجت أعد مثل ما أتيتم أو يحاجوك أو يحاجوك قل إن الطَّلَبِ يَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ يَشَاءُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ يُؤْتِيهِ من, مَنْ يَشَاءُ قل إن الطَّلَبِ يَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ قل إن الكضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واتع عليم يختص برحمته من يشاء يشاء يشاء من يشاء والله ذو الكضل العظيم ومن أهل كتاب من إن تأمن بقطر يؤدّيه إليك يؤدّيه إليك يؤدّيه إليك بقطر يؤدّيه إليك يؤدّيه إليك بقطر يؤدّيه إليك تَأْمَنُهُ بِقِنطَرٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ تَأْمَنُهُ بِقِنطَرٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ تَأْمَنُهُ بِقِنطَرٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ تَأْمَنُهُ بِقِنطَرٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْ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 لا يؤدّه إليك إلا ما دمت عليه قائما قائماً بدينار. لا يؤدّه إليك إلا ما دمت عليه قائما لا يؤدّه إليك إلا ما دمت عليه قائماً. ما منه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. من أنت منه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما قائما ومن هموما إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما تأمنه بذينار لا يؤجه إليك إلا ما دمت عليه قائما من إن منه بذينار لا يؤجه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس عليناك الأميين سبيل ليس علينا في الأمجين سبيل في الأمجين سبيل ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمجين سبيل ويقولون على الله كذبا وهم يعلمون وهم يعلمون. بَلَى من أوفى بعهده وَاتَّقَى فإن, فإن الله يحب المتقين بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بَلَى من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين. من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين اشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا قل لهم في الآخرة. أولئك لا خلا قلهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يوَضُو إلَيهم يوم القيامة ولا يُذكِّيهم ولا يوَضُو إلَيهم يوم القيامة ولا يُذكِّيهم أولئك لا خلا قلهم في آخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يذكّيهم فمنهم قليلا أولئك لا إكلا خلا قلهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يظهر إليهم يوم القيامة ولا يذكّيهم في الآخرة في لا ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم فمنع قليلا أولئك لا خلا لهم في آخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم تَمَنَّوْهُ قَلِيلاً أُولَئِكَ لَا قَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ان الذين يشغرون بعهد الله وايمان لموثمنا قليلا اولئك لا قلق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم عذاب اليم عذاب أليم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب لفرق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبه من الكتاب وما هو من الكتاب وإن منهم لفرق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبه من الكتاب وما هو من الكتاب لتحسبه من الكتاب وما هو من الكتاب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 ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقوله الناس كونوا عبادا ذي دون الله ولكن, ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادة لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون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 بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تبرسون يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من الله ولكن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 ما كان لبشر إن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تبرسون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا بي من دون الله ولكن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، والنبيين أربابا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، والنبيين أربابا، ولا يأمركم. أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا، والنبيين أربابا والنبيين أربابا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ولا يأمركم أن تتحدوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون أيامركموا بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين, النبيين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين النبيين النبيين, النبيين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 أتينكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لاتؤمن النبي ولا توصرنه لاتؤمن النبي ااتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتومن به ولتنصرنه اتيتكم من كتاب وحكمة تم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتومن به ولتنصرنه لا تؤمنوا النبى ولا توصروا له لما آتينكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبى أتيناكم من كتابهم وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي لا تؤمنوا النبي ولا توصروا له ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا النبي ولا لما آتيناكم آتيناكم آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول رسول مصدق لما معكم لتنبه ولا توصن له لما آتينكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي كتاب وحكمة ثم جاءكن رسول مصدق لما معكم لا به النبي ولا تنصرون قال آهق رأيت وأخذت على ذلك إصرى قال آقررتم وأخذتم على ذلكم اسري على ذلكم اسري قال آقررتم وأخذتم على ذلكم اسري على ذلكم اسري قال آقررتم وأخذتم على ذلكم اصري قال أقررت وأخذت وعلى ذلكم اصري قال أقررت وأخذت على ذلكم اصري قال أقررت وأخذت على ذلكم اصري على ذلكم اصري وأخذت على ذلكم اصري قالوا أقررنا قالوا أقرننا قالوا أقرننا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وأنا معكم من الشهدين فمن تولى بعد ذلك فأولاه هم الفاسقون فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ افَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ تَبْغُونَ يَبْغُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وله أسلم من في السماوات والأرض طوع وكوها، وله أسلم من في السماوات والأرض طوع وكوها، والأرض طوع وكوها، طوع وكوها، والأرض طوع وكوها وإليه ترجعون يرجعون يرجعون وإليه ترجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق والأسباب وما أودي موسى وعيسى والنبيون من ربهم والنبيون من ربهم موسى وعيسى والنبيون من ربهم وما أنزل علينا وما أنزل علي إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربه والنبيون من ربه موسى وعيسى والنبيون من ربهم موسى وعيسى والنبيون من ربهم وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط والأسباب وما أُوتِي موسى وعيسى والنبيون من ربهم والأسباب وما أُوتِي موسى وعيسى والنبيون من ربهم قل من نبي الله وما أنزل علينا وما على إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط والاسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم آمنا بالله وما أمنا وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونسباق وما أوتي موسى وعيسى والنبيؤون من ربهم أَأَبَنَّ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وعِيسَى موسى وعيسى والنبيون أون من ربهم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب وأن أسباق وما بوتي موسى وعيسى وأن نبيون بربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الاسلام دينا فلن منه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن منه ومن يبتغ غير اسلام ديننا فلجئ قبل منه وهو في الاخره من الكافرين وهو في الاخره من الكافرين في الاخره من الكافرين في الاخره من الكافرين وهو في الاخره من الكافرين وهو في الاخره من كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات وشنجوا ان الرسول حق وجاءهم البينات وجاءهم البينات وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ وَجِيءَ أَمْرُ الْبَيِّنَاتِ حَقُّ وَجِيءَ أَمْرُ الْبَيِّنَاتِ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم بعد إيمانهم وشهدوا أن نَظَّتُ لَحْقُ وَجَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ هُلَاءِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْمَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ والناس أجمعين أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين جزاؤهم أن عليهم لعمة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعمة الله والملائكة, والملائكة والناس أجمعين ولائك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من ذل ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم واصلحوا فان الله غفور رحيم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 ولو استدى به ملء الأرض ذهبا ولو استدى فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو ولو به فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو استدى ان الذين كفروا ماتوا وهم كفار فلن يقبل من احد منهم المال او الذهب ولو استذا به من الذهب ولو استذا به أولئك لهم عذاب اليم لهم عذاب اليم اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين لن تنال البرة حتى تنفق من ما تحبون لن تنال البرة حتى تنفق من ما تحبون وما تنفق من شيء فإن الله بي عليم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل وعلى نفسه من قبل أن تنزل التوراة التوراة أن تنزل التوراة التوراة إسرائيل إلا ما حضر مإسرائيل على نفسه إسرائيل إلا ما حضر مإسرائيل وعلى نفسه من قبل أن تنزل السورة كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة التوراة التوراة, التوراة تنزل التوراة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 كنتم صادقين فأتلوها إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين بالتوراة فأتلوها إن كنتم صادقين كنتم صادقين فأتلوها إن كنتم صادقين كنتم صادقين فتلواها إن كنتم صادقين بالتوراة فتلواها إن كنتم صادقين فتلواها إن كنتم صادقين قل فاتوا بالتورات فسلوها إن كنتم صالحين بالتورات فسلوها إن كنتم صالحين بالتورات فسلوها إن كنتم صالحين فَمَنِ اسْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَرِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَمَنِ اسْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَرِبَ مِنْ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَمَنِ اسْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَرِبَ مِنْ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صِرْطَ اللَّهِ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ان اول بيت وضع للناس الذي ببكه مباركا وهدى للعالمين للناس الذي ببكه مباركا وهدى للعالمين ان اول بيت وضع للناس الذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات آيات بجنات آيات بجنات آيات بجنات فيه آيات بجنات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا كان آمنا كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إليه سبيلا حج البيت من استطاع إليه سبيلا وللله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن لا الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَهُ عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ قول يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونه وجوء وأنتم شهداء شهداء وأنتموا شهداء قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله منامنا تبعونها عوجا وانتم شهداء منامل منام منامنا تبعونها عوجا وانتم شهداء لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبعونه عيوج وَأَن تُشْهَدَ لِمَتَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِيوجَ وَأَن تُشْهَدَ عِيوجَ وَأَن تُشْهَدَ وَمَالَ اللَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يرزوكم بعد إيمانكم كافرين يرزوكم بعد إيمانكم كافرين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 يردوكم بعد إيمالكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله عليكم آيات الله وفيكم رسوله آيات الله وفيكم رسوله تتلى عليكم آيات الله آيات الله وفيكم رسوله تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله عليكم آيات الله وفيكم رسوله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وأنتم تتلاء عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتص بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته تقاه ولا تموتن الا وانتم مسلمون وانتم مسلمون واعتصموا بحبر الله جميعا ولا تثقوف ولا تثقوف واعتصموا بحبر الله جميعا ولا تثقوف وذكر نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا واذكروا نعمه الله عليكم ان كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألتف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته فأصبحتم بنعمته إخوانا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء أن فألت بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأوقدتم منها من النار فأوقدتم منها من النار فأعُقَدَتْم منها، وكُنتم على شفا حفرة من النار فأعُقَدَتْم منها. كذلك يُبَيِّنُ الله لكم آياته لعلكم تهذبون. كذلك يُبَيِّنُ الله لكم آياته لعلكم تهذبون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون آياته آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويأمون بالمعروف وينهون عن المنكر، أمّة يدعون إلى الخير ويأمون بالمعروف وينهون عن المنكر. وَأَلَتَكُم مِنْكُمْ أُمَمَةٌ يَذَعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَلَتَكُم مِنْكُمْ أُمَمَةٌ يَذَعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَطَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, جاءهم البينات وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فأما الذين سودت جوههم أكبرت بعد إيمانكم فذوق العذاب بما كنتم تكرون فذوق العذاب بما كنتم تكرون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 فأما الذين اسودت وجوههم أكفرت بعد إيمانكم أكفرت بعد إيمانكم أكفرت بعد, بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فأما الذين أسعدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها قالدون ففي رحمة الله هم فيها قالدون وَأَمَّا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِصُدُقُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمَا فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ونالله يريده الظلم للعالمين ونالله يريد الظلم للعالمين واللاه ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور الأمور وإلى الله ترجع الأمور الأمور كُنتم خير أمّة أُخرِجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمة أخرى جت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله خير أمة أخرى جت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمّة أخرى جث الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم ولو امن الكتاب لكان خيرا لهم ولو امن الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون لن يضربكم إلا أذى، إلا أذى، أذى، إلا أذى. لن يضربكم إلا أذى، لن يضربكم إلا أذى، لن أذى أذى لجربكم إلا أذى وإي يقاتلكم يولكم الأذبار ثم لا يصرن يولكم الأذبار ثم لا يصرن يولكم الأذبار وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ مَلَئًا صُرُون وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ مَلَئًا صُرُون ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَنَّمَا تُقْبَلُ مِنْ حَبْلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس أينما توقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ضربت عليهم الذل أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس الناس أينما سقفون إلا بحبل من الله وحبل من الناس ضربت عليهم الذلة أينما سقفون إلا بحبل من الله وحبل من الناس أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ضربت عليهم مديلا أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباء بغضب من الله وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ الله وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنْ الله وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ الْمَسْكَنَةُ ذلك بأنهم كانوا يكذلون بآيات الله ويقتلون الأنبياء غير حق ويقتلون لم بآب غير حق ويقتلون الأنبياء غير حق ويقتلون الأنبياء غير حق ويقتلون الأنبياء غير حق كانوا يكفرون بآيات الله بآيات الله ويقتلون الأنبياء غير حق ذلك بأنّه كانوا يكفون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويرحقق ويقتلون الأنبياء ويرحقق ذلك بما أفضوا كانوا يعتدون ليسوا سواه ليسوا سواه ليسوا سواها ليسوا سواها من أهل الكتاب أمم قائمة يسلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون وهم يسجدون أمة قائمة يترون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون قائمة يترون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون من أهل الكتاب أمة قائمة يثنون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون يثنون آيات الله أنا الليل يثنون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون من أهل الكتاب أمة قائمة يسرون آيات الله آماء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالبعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخبرات ويسارعون في الخيرات واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات يؤمنون بالله واليوم الآخر ويامون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واليوم الآخر واليوم الآخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في القينات يؤمنون بالله واليوم الآخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في القينات وأولئك من الصالحين وَأُلَاءِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا تَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَرُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَرُوا وَمَا يَتْفَعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموال ولا اولادهم من الله شيئا ولا اولادهم من الله شيئا ولا اولادهم من الله شيئا من الله شيئا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 أموال ولا أولاد من الله شيئا شيئا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموال ولا أولاد من الله شيئا وَأُلَّا إِكَاءَصْحَابُ النَّارِ مُنْفِيَهَا قَالِدُونَ هُمُ فِيهَا قَالِدُونَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ وَأُلَّا إِكَاءَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ النَّارِ مُنْفِيَهَا قَالِدُونَ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرف قوم أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت, ظلموا أنفسهم فأهلكت فيها صر أصابت حرف قوم ظلمون أنفسهم فأهلكت مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كما ريح فيها صر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت فيها صر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت ظلموا أنفسهم فأهلكت كمثال ريح فيها صر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثال ريح فيها صر أصابت حرف قوم أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فهلكت فيها صر الأصابع حرف قوم ظلموا أنفسهم فهلكت ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون أنفسهم يظلمون ولكن أنفسهم يظلمون ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بقانة من جنكم لا يألونكم فضلوا وذو ما عنتم لا يألونكم فضلوا وذو ما عنتم لا تستحيوا بقانة من دونكم لا يألونكم خبأله والدم عنكم لا يألونكم خبأله والدم عنكم يا أهل الذين آمنوا لا تستحيوا بقانة من دونكم لا يألونكم خبأله والدم عنكم لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يآلونكم خبألا و الد ما عندكم يا أهل الذين آمنوا لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يآلونكم خبألا لا يآلونكم خبألا و الد ما عندكم لا يألونكم خبأ لبود ما عندكم لا يألونكم خبأ لبود ما عندكم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم لا يالونكم صبالا وجوا ما علفتم قد بلك البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر قل برة البظاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قل برة البظاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بيننا لكم الآيات إن كنتم تعقلون إن كنتم تعقلون قد بيننا لكم الآيات إن كنتم تعقلون قد بيننا لكم الآيات قد بيننا لكم الآيات إن كنتم تعقلون قريباً لكم الآيات إن كنتم تحيون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله هامنتم أولئك حبونهم وَلَا يحبونكم وتؤمنون بِالْكِتَابِ كُلِّهِ هامنتم بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ها ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله هامنаксимون حبونهم überادوها وهتأمنون أولئك يحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله أنتم أولئك يحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله أنتم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. ها ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله.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 قالوا آمنا آمنا آمنا وإذا لقوكم قالوا آمنا قالوا آمنا وإذا قالوا عبوا عليكم الأنام من الغيب عظ الظ عليكم الا من الغني واذا قالوا عقبوا عليكم الا من الغني قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بما تصنون ان تمسكم حسنه تسؤهم تسوهم ان تمسكم حسنه تسؤهم تسوهم وان تصركم سجئه يفرحوا بها سجئه يفرحوا بها وان تصركم سجئه يفرحوا تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا لا يظلموا كيدهم شيئا لا يضركم كيدهم شيئا شيئا شيئا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا شيئا إن الله بما يعملون محيط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 إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلوا والله وليهما منكم أن تفشلوا والله وليهما منكم أن تفشلوا والله, تفشل والله وليهما إذ هم أي فتاني منكم أن تفشلوا الله وليهما منكم أن تفشلوا الله وليهما وعلى الله بل يتوكّل المؤمنون المؤمنون ولقد نصرتم الله ببدره وأنتم أدلله أدلله وأنتم أذل الله ببدره وأنتم أذل الله وأنتم أذل الله وأنتم أذل الله ولقد نطرتم الله ببدر وأنتم أذل الله فاتقوا الله أن عليكم إذ تقول للمؤمنين أليك شيئاً أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكتم الزليل من الزليل أليك شيئاً أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكتم الزليل ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين الذليل ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين, منزلين, من, الملائكة منزلين من الملائكة منزلين ألن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 بل إن تصبحوا وتتقوا ويحتوكم من سوءهم هذا يدرككم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين مسومين من الملائكة مسومين ويأتوكم من ثورهم هذا ينجدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين, مسوّمين ويأتوكم من ثورهم هذا ينجدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين وياتوكم من ثورهم هذا ينزلكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من ثورهم هذا ينزلكم ربكم بخمسة آلاف بخمسة آلاف بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به لكموا ولتطمئن قلوبكم به وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به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 ليقطع ضربا من الذين كفوا أو يكبتهم فينقلب خائبين أو يكبتهم فينقلب خائبين ليقطع ضربا من الذين كفوا أو يكبتهم فينقلب خائبين قاهين قاهين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أو يتب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. او يتوب عليهم او يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الامر شيء чтоб يتوب عليهم او يعذبهم فإنهم ظالمون شيء tables او يتوب عليهم او يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيءٌ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون شيءٌ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وللله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض. يوفر لمن يشاء ويغضب من يشاء يشاء لمن يشاء ويغضب من يشاء لمن يشاء ويغضب من يشاء يوفل لمن يشاء ويغضب من يشاء يوفل لمن يشاء ويغضب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة مضاعفة لا تأكل الربا الضعف مضاعفة مضاعفة يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا الضعف مضاعفة مضاعفة لا تأكل الربا الضعف مضاعفة مضاعفة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا الضعف مضاعبه لا تأكلوا الربا الضعف مضاعبه آمنوا آ من لا تأكل الربا أضعفا مضاعفا، واتقوا الله لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين سارعوا إلى مغفرة ربكم وجنته عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقين سارعون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 مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وزارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وَسَارِعُوا إلَى مَوْفِرَةٍ مِن رَب بُكٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِلْمُتَفِقِينَ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِلْمُتَفِقِينَ وَسَيَرِيُّونَ إلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ ضَبْكٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ مِنْ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ الْسَّوَائِ وَالْبَرَائِ وَالْكَاظِمِينَ الْغِيظَ وَالْعَافِينَ عَنْ النَّاسِ عَنْ النَّاسِ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 ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله أو ظلموا أنفسهم وذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله او ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستوفوا لذنوبهم وما يوفِر الذنوب إلا الله وما يوفِر الذنوب إلا الله والذين إذا فعلوا فاحشة نوّضرو أنفسهم ذكروا الله ذكوا الله فاستوفووا لذنوبهم ومهي يغفر الذنوب إلا الله والذين لئلا فعلوا فاحشة أهضموا أنفسهم ذكوا الله فاستوفووا لذنوبهم ذكوا الله فاستوفووا لذنوبهم ومهي يغفر الذنوب إلا الله ولم يصبوا على ما فعلوا وهم يعلمون وهم يعلمون ولم يصبوا على ما فعلوا وهم يعلمون هؤلاء كجزاءهم موفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهاض. وجنات تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهاو قادرين فيها موفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهاو قادرين فيها. فيها تجري من تحتها الأنهاو قادرين فيها ونعم أجر العاملين. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَن فَسِيرُوا في الأرض, كيف كان عاقبة المكذبين فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ومذكمه وموعظة للمتقين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنموا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين مؤمنين إن كنتم مُؤمِنين مُؤمِنين ولا تهِم ولا تحذَم وأنتم الأعلَم إن كنتم مُؤمِنين وأنتم الأعلَم إن كنتم مُؤمِنين إن يمسكُم قرْحٌ فقد مسَّ القُوم قرْحٌ مثله قرحٌ فقر مس القوم قرحٌ مثله إِيَمْسَكُمُ قرحٌ فقر مس القوم قرحٌ مثله إِيَمْسَكُمُ قرحٌ فقر مس القوم قرحٌ مثله وتلك الأيام نداوِلها بين الناس بين الناس وتلك الأيام نداويها بين الناس وتلك الأيام نداويها بين الناس واليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهدا شهدا شهدا ويتخذ منكم شهدا وَلْيَحْمِ نَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلْيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَنْحِطْ الْكَافِرِينَ وَيَنْحِطْ الْكَافِرِينَ وَيَنْحِطْ الْكَافِرِينَ, وينحق الكافرين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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 ولقد قلت من نون الموت من قبل أن تلقون ولقد قلت من نون الموت من قبل أن تلقون ولقد قلت من نون الموت من قَد رايتموه وانتم تنظرون وانتم تنظرون فقد رايتموه وانتم تنظرون وما محمد الا رسول قد قبلت من قبله رسل وما محمد الا رسول قد قبلت من قبله رسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قربه الرسول أفإن تأوئت لهم قلبت على أحقابكم على أحقابكم على أحقابكم أفإن تأوئت لهم قلبت على أحقابكم فَإِنَّا تَأْوُوْت لَنْ قَلْبَهُمْ وَلَا أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلَبْ عَلَى عَقْبِهِ فَلَنْ يَبْلُوَ اللَّهَ شَيْئًا شَيْئًا شَيْئًا شَيْئًا, شيئا, شيئا ومن يقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن يقلب على عقبيه فلن الله شيئا وسيجز الله الشاكرين وكاين من نبي انقذ من من نبي قتل من نبي قاتل معه ربيون كثير وكان من نبي قتل وكان وكان من نبي قاتل معه ربيون كثير <تصفيق> فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ومستكأنوا أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ومستكأنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ومستكأنوا أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ومستكأنوا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 إلا أقول ربنا وفي لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا إلا ربنا وفي لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا وفِدنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا وفِدنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما كان قولهم نغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا نغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الكافرين الكافرين, الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة الآخرة ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسنة ثواب الآخرة فأتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا قاسرين يُرَدُّكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَأُنْ قَلْبُ خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُرَدُّكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَأُنْ خَاسِرِينَ يُرَدُّكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَأُنْ خَاسِرِينَ يا أيها الذين آمنوا إن تطيع الذين كفروا يودوكم يودوكم على أحقابكم فتقلبوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا آمنوا يو الذين كفوا يودوكم يودوكم على أعقابكم فدهم قلوب خاسرين بل لهم مولاكم بل لهم مولاكم بل وَهُوَ مولاكم وهو خير ناصرين وهو خير ناصرين سنُلقي في قلوب الذين كثر الرعب مما أشآءوا بالله ما لم ينزل به سلطانا بما أشآءوا بالله ما لم ينزل به سلطانا بما أشآءوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ينزل به سلطانا بما أشرتوا بالله ما لم ينزل به سلطانا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشرتوا بالله ما لم ينزل به سلطانا سنلقى في قلوب الذين كفروا بما أشرتوا بالله ما لم ينزل به سلطانا سنُلقِي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ينزل به سلطانا وما وهم النار وما وهم النار وما النار ومأقوام الناق وبسمت والظالمين وبسمت والظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه إذ تحسونهم بإذنه وعده إذ تحسونهم بإذنه إذ تحسونهم بإذنه وعده اتحسن لهم باذنه ولقصدق صدق الله وعده اتحسن لهم باذنه وعده اتحسن لهم باذنه وعده إذ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 إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أرتم ما تحبون حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيت من بعد ما أرتم ما تحبون أريكم ما تحبون فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيت من بعد ما أرتم ما تحبون حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أرتم ما, ما, ما تحبون وتنازعتم في ال... أمر وعصيتم من بعد ما أليكم ما تحبون وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أليكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة الآخرة الآخرة الدنيا ومنكم من يريد الاخرة, الآخرة الآخرة الآخرة الدنيا ومنكم من يريد الآخرة الآخرة من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفتم عنهم ليبتليكم، ثم صرفتم وعنهم ليبتليكم، ولقد عفى عنكم. والله ذو فضل على المؤمنين على المؤمنين اتتصيدون ولا تلون على أحد على أحد على أحد اتتصيدون ولا تلون على أحد على أحد على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغما بكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم أخريكم فأثابكم غما بغما لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم وَرَوْتُهُ يَدَاوُكُمْ فِي آخَرَاتٍ فَأَتَابَتْكُمْ رَضًا بِغَمٍّ لِكَيْ لا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ أَخْرَاهُكُمْ فَأَتَابَتْكُمْ رَضًا بِغَمٍّ لِكَيْ تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ في أخراتكم فأفابكم غم بغم بكيل تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابتم أخراتكم فأفابكم غم بغم بكيل تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابتم وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ فِي آخِرَاتِكُمْ فَأَتَابَتُمُ غَمًّا بِوَمٍّ لِكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ فِي آخِرَاتِكُمْ فَأَتَابَتُمُ غَمًّا بِوَمٍّ لِكَي تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة وعاء يوشاقا فت منكم فت منكم يَوْ شَيْطَانَ قَائِفَةً مِنْكُمْ نُعَاثًا تَغْشَى شَيْطَانَ قَائِفَةً مِنْكُمْ, طائفة منكم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أملة وعد يوشق طائفة منكم وطائفه قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليين الجاهليين أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليين. قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليين. يقولون هلنا هل من الأمر من شيء من شيء؟ يقولون هل لنا من الأمر من شيء. شيء؟ يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله كله لله هل أمر كله لله قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك أنفسهم ما لا يبدون لك يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك في أنفسهم ما لا يبدون لك يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلَناها هُنَاكَ مِنْ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلَناها هُنَاكَ شَيْءٌ مَا قُتِلَناها هُنَاكَ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء أمة قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم عليهم القتل إلى مضاجعهم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم عليهم القتل إلى مضاجعهم عليهم القتل الى مضاجعهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وَلْيَبْتَلِ يَا اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيُمْحِصْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَلْيَبْتَلِ يَا اللَّهُ فِي صُدُورِكُمْ وَلْيُمْحِصْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ان الذين تولوا منكم يوما تقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الذين تولوا منكم يوما تقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم الله غفور حليم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 يا أجوى الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم مو إذا ضربوا في لغض أو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم وقالوا لإحوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا وانزلوا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا ما لا تكونوا كالذين كفوا وقلوا لإخوانهم إذا ضربوا في لب أو كانوا غزلا لو كانوا عندنا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير والله بما يعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو بتم لمعفورة من الله ورحمة خير مما تجمعون لمعفورة من الله ورحمة خير مما تجمعون او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون يجمعون ولئن قتلتم في سبيل الله او متتموا لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون او متتموا لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون وَلَئِن مَّتُّم أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ وَلَئِنِ اسْتَنصَرْتُم لَا يَسْتَنصِرُونَكُمْ وَلَئِن نَّصَرْتُم لَا يَنصُرُونَكُمْ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُ يَصْبِرْكُمْ وَلَئِنْ ولئن, متموا أو لإلى الله تحشرون ولئن متم أوقتلتم لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَوُونَ ولئن متم أوقتلتم لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَوُونَ ولئن متم أوقتلتم لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَوُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِن ولو كنت ظن ولي والقلب لن تخبو من حولك فاعف عنهم واستوفذ لهم وشاوبهم في الامر وشاوبهم في لم واستوفذ لهم وشاوبهم في الامر, الأمر فاعف عنهم واستوفذ لهم وشاوبهم في الامر فاذا اعدمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ان ينصركم الله فلا غالب لكم ان الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي من بعده فمن ذا الذي ينصركم من بعده فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن دُعَاهُ وَإِن يَخْذُلْكُم فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَإِن يَخْذُلْكُم فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم من بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ وما كان النبي إن أي يغل وما كان النبي إن أي يغل وما كان النبي إن أي يغل يغل أي يغل وما كان النبي إن أي يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. القيامة ياتي بما غل يوم القيامة ومد يغلل ياتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يظلمون وهم لا يظلمون ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ثمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَ سَوَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْضَّوَالَ اللَّهِ كَمَا مَنْ بَأَبِسَ خَطٍّ مِنَ اللَّهِ كَمَا مَنْ بَأَبِسَ خَطٍّ اللَّهِ أَذَمَنَ الْتَّبَعُ الْضَّوَالَ اللَّهَ نِكَمَانَ أَبِسَ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ, جهنم وَبِاسَ الْمَصِيرِ وَبِاسَ الْمَصِيرِ هم درجات عند الله، همود درجات عند الله، والله بصير بما يعملون، بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتبو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا, وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يَزْنُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَزْنُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إذ أعطى فيهم رسلا من أنفسهم يسوع عليهم آياتا ويزكّيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يَتْلُ عَلَيْهِمُ آيَاتِهِ وَيُزَكِّي هُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ بَعَثَ فِيهِم مُسْلِمٌ مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّي هُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَرْنٍ لَتِظْلَالٍ مُبِينٍ لَقَدْ مَنَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنَ النَّفْسِ يَتْلُو عَلَيْهِمُ آيَاتِهِ آيَاتِهِ آيَاتِهِ ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا وان كانوا من قبل لذي ضلال مبين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم ايات ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا وان كانوا من قبل لذي ضلال مبين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا, وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصابت مثليها قلتم أن هذا قلتم أن هذا أصابتكم مصيبة قد أصبت مثليها قلتم أن هذا أولما أصابتكم مصيبة قد أصابت مثليها قلت أن هذا أن هذا أن هذا أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلت أن هذا أو أصابتكم مصيبة قد صرت مثليها قلت أن هذا أن هذا أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبت مثليها قلتم أن هذا قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير إن الله على كل شيء إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ الْمُفْضِلُونَ فَإِذَا قَضَى اللَّهُ الْمَسْتَحِرَّينَ وَإِذَا قَضَى الْمَسْتَحِرَّينَ فَإِذَا قَضَى الْمَسْتَحِرَّينَ وَإِذَا قَضَى أصابته يوملتق الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وما أصابته يوملتق الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. <س1> أصابت يوم التقى الجمعان فلابن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وما يوم التقل جمعان فلابن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا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 قالوا لو نعلم إتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يومئذ نقرب منهم للإيمان للإيمان, للإيمان, للإيمان, للإيمان للإيمان للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان همول الكفن يومئذ أقرب منهمول إيمان يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعوا لما قتلوا ما قتلوا لو اطاعوا لما قتلوا لو اطاعوا لما قتلوا الذين قالوا اخوانهم وقعدوا لو اطاعوا لما قتلوا قل فدغوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ان كنتم صادقين عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ألفدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ألفدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون عند ربهم يرزقون أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين لما آتاهم الله من سضلهم فرحين لما آتاهم الله من سضلهم آتاهم الله من سضلهم فرحين لما آتاهم الله من سضلهم آتاهم الله من سضلهم آتاهم الله من سضله آتاهم الله من سضله فرحين بما آتاهم الله من سضله ويستبشرون بالذين لن يلحقو بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون من خلفهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مُنْقَلِبُهُمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مُنْقَلِبُهُمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وتظلمون وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين, المؤمنين وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين من الله وتضب وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون بنعمة من الله وتضب وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح من بعد ما أصابهم القرح القرح من بعدما اصابهم القرح القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا اجر عظيم واتقوا اجر عظيم واتقوا اجر عظيم للذين أحسنوا منهم واتقوا اجر عظيم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 ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فزيدهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 فعقلبو بنعمه من الله وظل لم يمسهم سوء سوء سوء سوءفعقلبو بنعمه من الله وظل لم يمسهم سوءوالتبعوا رضوان اللهوالتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أولياءه أولياءه أولياءه أولياء أولياء أولياء أولياء أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين مؤمنين وَخَافُونِ إِن كُنْتُ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ وَخَافُونِ إِن كُنْتُ مُؤْمِنِ فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُ مُؤْمِنِ وَخَافُونِ إِن كُنْتُ مُؤْمِنِ وَلَا يُحْزِنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْفِ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شئا شيئا شيئا, شيئا, شيئا, شيئا, شيئا, شيئا لن يضروا الله شيئا انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة في الآخرة يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب نابٍ إن الذين اشتروا الكفر بمال لا يضر الله شيئا شيئا إن الذين اشتروا الكفر بمال لا يضر الله شيئا شيئا إن الذين اشتروا الكفر بمال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا شيئا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم عذاب أليم ولهم عذاب أليم, ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم لهم خير لانفسهم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم لهم خير لأنفسهم ولا يحسبن الذين كفروا انما مالهم لهم خير لأنفسهم ولا يحسبن الذين كفروا انما مالهم لهم خير لانفسهم ولا يحسبن الذين كفروا انما لهم خير لأنفسهم ولا تحسبن الذين كفروا أنما نمل لهم صيغ ليفسهم إنما نمل لهم ليزدادوا إثمًا ليزدادوا إثمًا ليزدادوا إثمًا, ليزدادوا إثماً إنما نمل لهم ليزدادوا إثمًا ليزدادوا إثمًا ولو معذب وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يُمَيِّزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ حَتَّى يُمَيِّزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يُمَيِّزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ عَلَيْهِ حَتَّى يُمَيِّزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يميز الخبيث من الطيب. أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث ما كان الله ليذوى المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز القبيح من الطيب على ما أنتم عليه حتى يميز القبيح من الطيب على ما أنتم عليه حتى يميز القبيح من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيظ.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 وَإِن تُؤْمِنُ وَتَتَّقُ فَلَكُمْ أَجْرٌ نَعِيمٌ فَلَكُمْ أَجْرٌ نَعِيمٌ فَلَكُمْ أَجْرٌ نَعِيمٌ فَلَكُمْ أَجْرٌ نَعِيمٌ وَإِن تُمِنُّ وَتَتَّقُ فَلَكُمْ أَجْرٌ نَعِيمٌ فَلَكُمْ أَجْرٌ نَعِيمٌ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم من فضله هو لهم بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم آتاهم الله من فضله هو خير لهم آتاهم آتاهم الله من فضله هو خير لهم بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم ولا يحسبن الذين يرقبون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ولا تحسبن الذين يرقبون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يوم القيامة وللله ميراث السماوات والأرض وللله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير والله بما يعملون خبير لَقَرَّسَ مِعَ اللَّهِ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَوْلِيَاءَ لَقَرَّسَ مِعَ اللَّهِ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَوْلِيَاءَ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا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 أَوَنِيَا لَقَد سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَوْنِيَا لَقَد سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَوْنِيَا سمكتبوا ما قالوا وقتلهم الأنباء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق وقتلهم الأنباء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق وقتلوهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق سيكتب ما قالوا وقتلوهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الضعم ليس بظلام للعبيد أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بضال للعبد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بضال للعبد الذين قالوا إن الله عهد لنا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلهنا ألا نؤمن لرسول, لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا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 الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين وَالْقَرْيَةِ أَأَنْتُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَجَّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 القد جاءكم رسول من قبل بالبجنات وبالذي قلتم فلمَ قتلتهم فلمَ قتلتهم إن كنتم صادقين جاءكم رسول من قبل بالبجنات وبالذي قلتم فلمَ قتلتهم إن كنتم صادقين قل قد جئنا أكم غسل من قبري بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير وبالزبر وبالكتاب المنير جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير جاءوا بالبينات جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فإن كذبوك كفقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات وبالزبر والكتاب المنير جئوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما تُوفون أجوركم يوم القيامة، يوم القيامة، وإنما تُوفون أجوركم يوم القيامة. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَمَنْ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور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 لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذن كثيراً أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين لا تبلاهن في أموالهم وأنفسهم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبرهم ومن الذين أشرقوا ومن الذين أشرقوا أذاً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 ومن الذين أشرطوا أذن كثيرة أذن كثيرة ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبركم ومن الذين أشرطوا أذن كثيرة وإن تصبر وتتقف إن ذلك من عزم الأمور الأمور وإن تصبر وتتقف إن ذلك من عزم الأمور وإذا أخذ الله ثقل الذين أوتوا الكتاب لتبجنه للناس ولا يكتسونه ليبجنه للناس ولا يكتسونه للناس ولا يكتمونه. وإذا خذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ميثاق الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب لتبجننه للناس ولا تكتمونه. وإذا أخذ الله ميتاقا الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فنبذوه وراءه لهم واشتروا به ثمنا قنيلا فبسما يشتون فبسما يشتون لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا بما أتوا يحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا. بما أتوا يحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا يحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا. بما أتوا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا لا تحسبن الذين يسرحون بما أتوا ويحبون أي يحمدوا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا بما أتوا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا اي يحمدوا بما لم يفعلوا لا تحسبن الذين يصرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفاجاه من العذاب فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب فلا تحسب النوم بمثاجة من العذاب ولهم عذاب أليم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ولللهم ملك السماوات والارض ول الله وعلى كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء إن قدير والله على كل شيء إن قدير إن في خلق السماوات والأرض وإختلاف الليل والنهار لآيات لأول الألباب لأول الألباب والنهار لآيات لأول الألباب وَالَّذِي أَنزَلَ الْآيَاتِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويفكرون في خلق السماوات والارض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 وما للظالمين من أوصاف وما للظالمين من أوصاف وما للظالمين من أوصاف ربنا إننا سمعنا مناجي مناجيل إيمان أن آمنوا بربكم فأمنا أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا إننا سمعنا منادي منادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا إننا سمعنا منادي منادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا لإيمان أن آمن بربكم فأمنا لإيمان أن آمن بربكم فأمنا للإيمان إيمان أن آمنوا بربكم فأمنا سمعنا منادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا توفى لنا ذنوبنا توفى لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا سجئاتنا سجياتنا وكفّر عنا سجياتنا وتوثنا مع الأبرار وتوثنا مع البرار الأبرار, الأبرار وتوثنا مع, مع الأبرار ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخذنا يوم القيامة يوم القيامة ربنا وأتنا ربنا وأتنا ما وعدنا على رسولك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى أو أنفأ لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنفأ أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنفأ أو أنفأ أو أنفأ أن لا عمل عامل منكم من ذكر أو أنفا أو أنفا من ذكر أو أنفا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنفا أني لا أضيع عمل عامل من من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض بعضكم من بعض فالذين غادروا وأخرجوا من ديارهم وأدوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لكافرا عنهم سجائن لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله وأوذوا في سبيله وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم ولا أدخلا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله وقتلوا وقاتلوا له كفرا عنهم سيئات ولا أدخلا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله تجري من تحتها الأنها أو ثوابا من عند الله، فالذين هاجوا وأخرجوا من ديارهم وأذوا في سبيلي وقاتلو وقتلوا لأكفر عنهم سجئاتهم ولا ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله فالذين آجوا وأخرجوا من ديارهم وأولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سجئاتهم لأكفرن عنهم سجئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها لنهاء ثواب ثواب من عند الله. وأود في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفر عنهم سجئاتهم وأود في سبيله وقاتلوا وقتلوا لأكفر عنهم سجئاتهم ولأدخلنهم. ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها لنهار ثوابا من عند الله فالذين آجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لَا يُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تُوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَقَتِيلًا وَقَاتِلًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثوابا ثوابا من عند الله تجري من تحتها الأنهاو ثوابا مما عند الله والله عنده فسق الثواب لا يغرنك تقلبه الذين كفوه في البلاد لا يغرنك تقلبه الذين كفوه في البلاد متاع قليل ثم مأواه جهنم ثم مأواهم جهنم ثم مأواهم جهنم ثم مأواهم جهنم ثم مأواهم جهنم ثم مأواهم جهنم وبسالمهاد وبسالمهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها نزلا نزلا من عند الله جنات تجري من تحتها الأنهار قالبين فيها نزلا من عند الله تجري من تحتها أنهار خالدين فيها نزل من عند الله لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزل من عند الله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 إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنه قليل وما, وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله لا يشترون وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا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 خاشعين لله لا يشترون بآيات الله فمنا قليلا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وما إلى إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وإن من أهل الكتاب لم يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون آيات الله ثمنه قليل أولئك لهم أروم من ربهم لهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم عند ربهم، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم عند ربهم، إن الله تريع الحساب. يا ايها الذين امنوا اصبروا وطابرو واربطوا يا ايها الذين امنوا اصبروا وطابرو واربطوا يا ايها الذين امنوا اصبروا وطابرو واربطوا اصبروا وطابرو واربطوا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 نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء خلكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا ايها الناس أن تثقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبرز رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 خلقكم من نفس واحدةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء يا أَجْهَنَ نَسْتَقُ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منه مارجال كثير ونساء وبث منه مارجال كثير ونساء, ونساء خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساها, ونساها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء خلكم من نسواحدة وخلق منها زوجها وبث منهما وبث منهما رجالا كثيرا ونساء